بسم الله الرحمن الرحيم انا انا انا ادعو انا يستجاب لي انا المفرطه انا المسرفه أنا المسرفه, أنا المسرفة, أنا المسرفة تحنا مع الباد الخارجي انا ووالدتي فرأيت والله ما لم يخطر على بال هذا مريض يتأوه وهذا مصاب بحادث سياره وثالث عيناه غائرتان لا تدري هل هو من اهل الدنيا ام من اهل الاخره منظر عجيب لم اره من قبل يا الله فان عن غرفته اخذتنا الممرضه اليه انه في غرفه العنايه وسط زحام الاطباء وعبر النافذه الصغيره التي في باب الذي في باب الغرفه راعيني اس تنظر الي وامي واقفه بجواره ثم خرجت امي التي لم تستطع ان تدموعها اخفاء دموعها عائدا تائبا عائدا عائدا ومع فجر اليوم التالي مع فجر ذلك اليوم الحزين وانا في غرفتي بدات بدات الاصوات تتزايد دخلت علي الخادمه مفزوعه تخلت علي عمتي تبكي زيارات مفاجاه احداث سريعه ضور القادم واستلطت الاصوات شيء واحد عرفته يا معلمتي اتدرين ما, ما الذي حدث لقد لقد مات مات, مات, أخي, مات اخي مات نور البيت, مات نور البيت والدتي قد سقطت من هول الخبر والدي ممسكا بسماعة الهاتف ويبكي أول, أول مرة أرى والدي يبكي يا شرائبا اتامل في غرفته وعلى طاولته هذا هو مصحفه وهذه اجرته هذا هو احرامه مسواكه هذا هو مشلحه الذي قال لي ساخذه لزواجي لزواجي اخوي طيب اخوي انسان كم مره ينصحني ويذكرني ويعاتبني الا الصلاه يا خيتي الا الصلاه يا خيتي الا الصلاه يا خيتي الا الصلاه يا خيتي ان الصلاه يا خيتي اطاعه الرحمه وفي الآخر هي الدنيا ما خلت ولا إيسا نودعها وتودعنا نخليها وتخلينا بلا عنوان ماذا لو كنت أنا الميتة بل ماذا لو كنتي أنت الميتة, أنت الميتة في ذمة الله يا من فاح مرقذه عطرا وطبت وطاب القبر والمدر في ذمة الله يا من لاح همته برا وإحسانا وللهدى ذرر في ذمة الله في الفردوس مسكنه له الرضا والنعيم الخالق النظر في ذمة الله يا من لا حلمة برا وإحسانا وللمزادر يا, يا من نصر على الآثام في صلح والموت خلف ددار الغيب مستتر لا تأمن العمر والأيام راكرة وقد يتيء بما لم تحذر قدره في الدهر زجر وفي الاحداث موعظه في الدهر زجر وفي الاحداث موعظه فما لقلبي وقلبك ليس ينزدي ونحن تغيرت احوال ونحن زي. تغيرت احوال تغيرت في البيت. احوالنا والدي بدا يصلي ويقوم الليل ويلح في الدعاء اصبح البيت حزينا كيف لا وهذا اول اسبوع يمر علينا من غير اخي اين التي لا زالت تسوف وتؤخر اين التي لا تزال تحت وطاه الهوى والشيطان حان وقت تبديل حياه الاسراف والتضييع الى إلا حياه الطاعه واغتنام الاوقات متى متى متى تبدلين متى حياه العبث من هجر للقران وهجر للصلوات الى الحياه الطيبه والسعاده الابديه متى متى متى متى ان الاسف كل الاسف ان تجد الكثيرات يؤخرن الصلاه عن وقتها لادفى الاسباب لانها لم تعظم بالله فهي مسؤوله بالتسوق في المجمعات مشغوله بتصفح المجلات بمحادثه الصديقات او او متابعه القنوات والمسلسلات اخيتي الم لا تؤمني بالموت اخيتي الم تؤمني بانك ستحاسبين على كل صغيره وكبيره اخيتي, أخيتي. الا تخافين من الموت وبغته اخيتي لماذا تغترين لماذا تغترين بصحتك بشبابك انه الموت يا اخيتي يا خديجه الصغيره والكبير انه الموت يا أخيتي. يا اخيتي لا يعرف الامر حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لَئِنْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَى كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَالِهِ الْبَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الى متى الى متى يا اخي الى متى يا اخي الى متى يا اخي الى متى يا اخي الى متى يا اخي لقد حذرتك يا اخي ونصحتك يا اخي وانذرتك يا اخي ولا اعلم الى متى تفرط تفرط من الذي يناجينا يا عبادي وقد عصيناه يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم وما وصيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ومن وجد غير ذلك يا اخيتي واخيتي لا يلوم الا نفسه يلوم الا نفسه وانت وانت قوليها ايدا عا تسجيلات نور الهدى بالرياض تصحبكم مع محاضرة بعنوان دمعة تائبة لفضيلة الشيخ مشعل العتابي لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكم بحمدك لا شكر فقد أحرز الشكر لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقارها والأرض والبر والبحر لك الحمد حمدا صرمديا مباركا على كل حال يسمل السر والجهر لك الحمد حمدا طيبا انت اهله على نعم اتبعتها نعم انت ترى لك الحمد مقرونا بشكرك دائما لك الحمد في الاولى لك الحمد في الاخره معاصره الاخوات والاخوات ان للتوبه فرحه ولذه لا يعلمها ولا يشعر بها الا من ذاقها وجربها وما اعظمها من دمعه تلك التي تنهمر بعد ندم الغفله والمعصيه ان قوافل المقبلين والعائدين ازداد يوما بعد يوم ودموع التائبين لا تكاد تجف عند اي لحظه نداء للتوبه النصوح انها لحظات من اللذه والسعاده تعجز عنها الكلمات وانما تستشعرها فطره وقلوب المؤمنين والمؤمنات الذين ذاقوا حلاوتها وتحركت السنتهم وجوارحهم تبعا لها وكم من دمعة تنتظر من صاحبها ان يأذن لها لتنزل وتقول قف مع نفسك تف لحظات قف وتامل اف من يمشي مكبا على وجهه اهداء اف من يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم حدثتني إحدى قريباتي من المعلمات وتقول دخلت يوماً على طالباتي فما إن بدأت بالدرس وفجأة سقطت إحداهن على الأرض سقطت مغشياً عليها فحملت وحجزت معها لغرفه المشرفه جلست معها وبعدما اثاقت قلت لها حمدا لله على سلامتك ماذا بك اراك على غير عادتك كانك مرهقه اين نشاطك اين حيويتك التي كانت تملا المدرسه فانفجرت باكيه بحراره وهي تردد الى متى يا معلمتي الى متى تجامليني وتقولين اينا نشاطي وانت تعانين من ثقاوتي وسوء معاملتي فالى متى الى متى بعد ما ضاعت اوقاتي اين انت عني لم تفكري يوما ان تنصحيني وتوجهيني ولم تقفي معي لحظه لتحذريني تعلمين انني من المفرطات كم كنت اسخر لزميلاتك الملتزمات والمحجبات فلا أطيق كلامهم ولا الجلوس معهم ألم أكن ألم أكن أعيش في تيه وضلال ولا أبالي بضياع الأوقات فمن مشاهدة الأفلام والمسلسلات إلى متابعة للأغاني والمجلات لا أؤدي واجباتي ولست منضبطة في صلواتي لا أهتم بموعظة ولا أعبأ بنصيحة والدي لم يأمرني يوما بصلاة ولم ينهني عن معصيته ولسان حاله مشغول مشغول ولم يكن في البيت يا معلمتي ولم يكن في البيت الا اخي اخي فقط الذي لا يمل ولا يفتري من نصحي لكنني للاسف لكنني للاسف لم تقع كلماته في قلبي الا الان نعم الان بل كنت كنت اتعجب من حاله وهمته بين نافله او سماع قران هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا يفتر ولا يمل كثيرا ما كان ياتيني وانا اقلب القنوات ويذكرني بالله ويحذرني وينصحني وقد كنت امكت اوقاتا طويله امام هذه المنكرات والممنوعات ولم اشعر والله يوما انها منكر لان قلبي انس بها والفها حتى اصبحت لا ارى المنكر منكرا اما هو فيا سبحان الله ما ان يسمع الاذان حتى ينادي في كل ارجاء البيت وينادي الصلاه الصلاه بل حتى في صلاه الفجر كنت اتعجب يا معلمتي اتعجب من صبره على والدي اتعجب من تحمله وهمته في كل يوم لايقاظ والدي ووالدتي للصلاه ولن انسى تلك الليله وهو يطرق الباب على غرفتهم فقد كان يطرق الباب ويهرب ثم ينادي من بعيد الصلاه يا ابي حتى رايت والدي يخرج من غرفته غضبان ويصفعه على وجهه ويصرخ في وجهه ماذا تريد كم مره حذرتك من طرق الباب واخي يبكي ويردد يا ابتا اريد ان انقلك من النار الصلاه الصلاه يا ابي هكذا والله كان يا معلمتي فلا اله الا الله ما احلمه وما اعظم همته ثم يعود الي ويناديني وانا لا زلت امام هذه القنوات الصلاه يا اخيتي ثم يخرج الى المسجد وهو يردد لا تنامي قبل ان تصلي الفجر يا اختى بل في تلك الليله عندما دخل علي غرفتي فقال لي اتسمحين لي من وقتك فجلس بجانبي وهو ينظر الي اختي الم تسمعي قول الله كل نفس ذائقه الموت وانما توصون اجوركم يوم القيامه اختي الم تؤمني بالموت الم تؤمني بانك ستحاسبين على كل صغيره وكبيره اخيتي الا تخافين من الموت وبغته بماذا تغترين بصحتك بشبابك انظري لزميلاتك الم تحدثيني عن تلك التي توفيت في حادث الم تحدثيني عن تلك التي توفيت بمرض انه الموت يا اخيتي ياخذ الصغير والكبير انه الموت يا اخيتي لا يعرف العمر فالى متى الى متى يا اخيتي فقلت فقلت مهلا مهلا فلقد اخفتني فقال لقد حذرتك ونصحتك وانذرتك ولا اعلم الى متى تفريطك الى متى تفريط ابي وامي الى متى تسوف لقد اسرفتم كثيرا وقد تعبت منكم لقد اتعبتموني الا تساعديني عليهم الا تساعديني عليهم متى تكونين عونا لي متى ثم سكت لحظات وهو يقول انني ساسافر غدا الى مكه مع زملائي وساجتهد بالدعاء اليك ولوالدي ووالدتي فخرج من البيت وهو يمسح دموعه فقد كان زملائه بانتظاره للصف وفي فجر اليوم التالي يا معلمتي سمعت طرقا على الباب بكاء واصوات يا الهي اتدرين ماذا جرى لقد وقع لي اخي حادث وهو في طريقه الى العمره ونقل الى المستشفى ركبنا مع والدي على عجل امي بجواري تدعو له يا رب انه ولد صالح ومطيع لم اره يضيع وقته ابدا ارحمه برحمتك يا رب دخلنا مع الباب الخارجي انا ووالدتي فرائيته والله ما لم يخطر على بال هذا مريض يتاوه وهذا مصاب بحادث سياره وثالث عيناه غائرتان لا تدري هل هو من اهل الدنيا ام من اهل الاخره منظر عجيب لم اره من قبل سالنا عن غرفته فاخذتنا الممرضه اليه انه في غرفه العنايه وسط زحام الاطباء وعبر النافذه الصغيره التي في باب الغرفه ارى عيني اخي تنظر الي وامي واقفه بجواره ثم خرجت امي التي لم تستطع اخفاء دموعها سمحوا لي بالدخول والسلام عليه بشرط الا اتحدث معه كثيرا دخلت فقلت كيف حالك يا اخي تصبر تصبر يا اخي فامر بسيط فقال الحمد لله على كل حال عليك يا اخيتي بالدعاء لي لا تنسيني من الدعاء فقلت في نفسي انا انا ادعو انا يستجاب لي انا المفرطه انا المسرفه نظر الي وكانه قد علم ما يدور في خاطري وقال وابتسامته على وجهه نعم انت فان الله اذا علم منك صدق النيه وصدق اللهجه قبل دعائك واستجاب لك فمن ادام قرع الباب لابد ان يفتح له فلا تنسيني من الدعاء فربما استقبل عن قريب اول ايام الاخره والحساب عسير والحساب عسير يا اخيتي وزادي قليل فقلت اذا كان زادك قليل على طاعتك وصلاتك وحرصك فماذا عني انا فماذا عني انا فماذا عنا نحن سقطت دمعة من عيني بعد ان سمعت ما قال وبكيت لم اشعر اين انا يا الله ماذا لو مكث اخي طويلا في المستشفى كيف سيكون حالنا في البيت بل ماذا لو لا لن يموت اخي يا رب يا رب ارجعه لنا لا اتصور البيت بدونه فخرجنا من المستشفى ولسان حالنا اللهم ارفع عنه البلاء اللهم اخرجه الينا سالما وصلنا الى البيت استمرت عيناي في البكاء اصبح ابي خائفا علي اكثر من اخي لم يتعودوا هذا البكاء والانطواء في غرفتي تدخل علي والدتي وهي تردد تدخل علي والدتي وهي تردد هوني عليك يا بنيتي سيكون بخير فقلت يا والدتي يا والدتي نحن السبب نعم نحن السبب كم كان ينصحنا وكم كان يذكرنا بل ذهب الى مكه ذهب الى العمره من اجل من من اجل من من اجل ان يدعو لنا قال لي سادعو لك ولوالدي ووالدتي لكننا لكننا فرطنا يا امي فاختاره الله ليبتليه من بيننا تمضي الايام تمضي الايام يا معلمتي واخي لا يزال في المستشفى ونحن تغيرت احوالنا في البيت تغيرت احوالنا والدي بدا يصلي ويقوم الليل ويلح في الدعاء اللهم اشفيه اللهم اشفيه حينها تذكرت اخي وهو يقول حينها تذكرت اخي وهو يقول لنتعرف الى الله في الرخاء ليعرفنا في الشده اصبح البيت حزينا كيف لا وهذا اول اسبوع يمر علينا من غير اخي ومع فجر اليوم التالي مع فجر ذلك اليوم الحزين يا معلمتي وانا في غرفتي بدات بدات الاصوات تتزايد دخلت علي الخادمه مفزوعه دخلت علي عمتي تبكي زيارات مفاجاه احداث سريعه كثر القادمون اختلطت الاصوات شيء واحد عرفته يا معلمتي اتدرين ما الذي حدث لقد لقد مات مات اخي مات نور البيت لم اعد اميز من جاء ولا اعرف ماذا قالوا خرجت فزعه الى الصاله خرجت فزعه الى الصاله والدتي قد سقطت من هول الخبر والدي ممسكا بسماعه الهاتف ويبكي ويبكي اول مره ارى والدي يبكي صرخت في وجهه ابتاه اريد ان اراه اريد ان ارا اخي بالله عليكم دعوني اراه اجدت حتى عن البكاء خرج ابي فلحقت به خرجنا الى المستشفى وصلنا لغرفه اخي نظرت اليه وما ان قبلته على جبينه حتى حتى تذكرت تذكرته وهو على فراش الموت تذكرت قوله لا تنسيني من الدعاء فلم اعد اتمالك نفسي فلم اعد اتمالك نفسي في ذمه الله يا اخي يا من صليت الفجر حاضرا في ذمه الله يا من مت على سفر معتمرا في ذمه الله في ذمه الله يا من فاح مرقده عطرا وطبت وطاب القبر والمدر في ذمه الله يا من لا همته برا واحسانا وللهدا درر في ذمه الله في الفردوس مسكنه له الربا والنعيم الخالد النضر يا من يصر على الاثام في صلف والموت خلف جدار الغيب مستتر لا تامن العمر والايام راكضه وقد يجئ بما لم تحدر القدر في الدهر زجر وفي الاحداث موعظه فمال قلبي وقلبك ليس ينزجر كم غرى ابليس والاهواء من نفر واعظم الذنب ان الذنب يحتقر خرجنا من غرفته فاذا الاطباء فاذا الاطباء والممرضون في الممرات يبكون ويرددون اسم اخي فاذا الاطباء والممرضون في, في الممرات يبكون ويرددون اسم اخي وكانه اول ميت في المستشفى جاء الطبيب المختص فاقترب من والدي وهو يقول اعظم الله اجركم للاسف فوجئنا بنزيف داخلي لم نتمكن من ايقافه وكان قضاء الله اقوى فنسال الله له الرحمه فقد كان نعم الشاب لم يمكث سوى اسبوع لم يمكث سوى اسبوع في المستشفى حتى انقلب هذا الجناح وكانه دار للتحفيظ حتى انقلب هذا الجناح بالمستشفى وكانه دار للتحفيظ فقد كان الجميع من اطباء وممرضين يتناوبون عليه يدعوهم ويصحح قراءتهم ويقراؤ لهم بصوته المميز وهذا هو سبب حزن هؤلاء الاطباء والعاملين فكنت في نفسي فطلت في نفسي يا سبحان الله كنا نحمل همه وهم مرضه كنا نحمل همه وهم مرضه لكنه لكنه كان يحمل هم الدعوه وهم تصحيح قراءه القران اين الدعاه اين الهمه يا شباب الصحوه اين انت يا معلمتي عن هذه الهمه لا تعرفين سوى المنهج ولم تعاتبيني مره لترك صلاه او طاعه عدنا الى البيت انزلني والدي وهو ذاهب لاكمال اجراءات الدفن دخلت البيت اقتربت من والدتي وهي تبكي بكاء مررا فما عدت أدري أ أصبرها أم أصبر نفسي بل, بل حتى الخادمة التي أسلمت قبل أيام بفضل من الله على يد أخي أسمع أني نهى وبكاءها في غرفتها يا الله لقد بكتك أرجاء البيت يا أخي عدت إلى غرفته عدت إلى غرفته تذكرت حينها تذكرت حينها من كان لنا نورا وهداية تذكرت من يشاركني همومي رغم عصياني وصدودي تذكرت احب الناس الي من دعا لي بالهدايه من درف دموعه ليالي طويله وهو يحدثني عن الموت والحساب والان هذه اول ليله له في قدره اتامل في غرفته وعلى طاولته هذا هو مصحفه وهذه اشرطته بل هذا هو احرامه ومسواكه وهذا هو مشلحه الذي قال لي ساخبئه لزواجي اتامل في ملخصاته هذه هذه نوتة هذه نوتة ارقامه هذا دفتر الاشعار وهذا تعليق لابن باز على عمده الاحكام كم كنت تصحيني في نصف الليل وتسمعني ما تحفظ من القران في كل صفحه كتاب اسمي واحيانا بام فلان وما انسى يوم رسوبي في الامتحان يا معلمتي يواسيني وانا ابكي واشكي له يمسح دمعه بيده ويقول لي قلبي رهيف ما تحمل ترى تعبان لو تبكين ترى بابكي معك ازماء اسكتي لي يا يمه اسكتي القلبه الطيب اخوي طيب اخوي انسان اعطيني ثوب من ثيابه يا يمه ابي احطه بدولابي ليوم اشتاق ابي اتخيل في هذا السوق فيه انسان ابي اشوفه يمد يده ويمسح على راسي ويقول منك انا زعلان مر اسبوع وما شفتك سم يضحك ويقول امزح تراكي اختي وخيتي ونور عيني ولا قوه تفرقنا وحنا اخوه اخوي طيب اخوي انسان كم مره ينصحني ويذكرني ويعاتبني الا الصلاه يا خيتي الا الصلاه يا خيتي وطاعه الرحمه وفي الاخر هي الدنيا ما خلت ولا انسان وفي الاخر هي الدنيا ما خلت ولا انسان نودعها وتودعنا مخليها وتخلينا بلا عنوان تذكرته يا معلمتي وبكيت على ايامي الضائعه بكيت بكاء متواصلا ودعوت الله ودعوت الله ان يرحمني ويعفو عني دعوت الله ان يثبته في قبره كما كان يحب ان يدعو ثم سألت نفسي يا معلمتي ماذا لو كنت انا الميته ماذا لو كنت انا الميته اتدرين ماذا اقول بل ماذا لو كنت انت الميته فكيف سيكون مصيري ما هو مقالي لم ابحث عن الاجابه من الخوف الذي اصابني بكيت بحرقه اتذكره كلما دخل علي غرفتي وكلما دخلت عليه في غرفته ودموعه يخفيها عني كيف انساك يا اخي كيف انسى نبرات صوتك التي لا تفارقني كيف انسى مواعظك من ينصحني من بعدك يا اخي من يذكرني بالله من بعدك يا اخي تذكرت كلماته وهو يقول عودي الى الله توبي الى الله ويردد يا اخيتي من الذي يبسط يده في الليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل من الذي ينادي يا اخيتي في كل ليل هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له من من إنه الله إنه الله يا وخيتي من الذي ينادي يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على ناس سماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي من الذي ينادي يا عبادي يا, يا عبادي إنكم تخطعون في الليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم فما اعظمها من كلمه والله يا معلمتي وقد كنت غافله مسرفه على نفسي في المعاصي والشهوات خرجت من غرفته واذان الفجر قد ارتفع ولكن ما عذبه هذه المره احسست بطمانينه وراحه وانا اردد ما يقوله المؤذن لففت رداءي وقمت واقفه اصلي صلاه الفجر صليت صلاه مودع صليت صلاه مودع كما كان اخي يصلي في اخر الليل فوالله ثم والله ابشرك يا اخي ابشرك يا اخي اني تبت الان وساستقيم كما كنت ان شاء الله وساناجي ربي كما كنت تناجيه فقد علمت السعاده التي كنت تنعم بها ويا ابي لا تحزن على اخي فقد فقد بقي لنا رب اخي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 هذا اول يوم اقدر فيه بصلاه الفجر في وقتها هذا اول يوم ابدا فيه بصلاه الفجر في وقتها واعاهدك بتوبه وثبات واعاهدك بتوبه بتوبه وثبات فاينا اخوات الملتزمات اين اخوات الملتزمات اريد الانضمام اليهم اريد الانضمام اليهم وهكذا وهكذا وهكذا احياها الله بموت اخيها فيا ايتها الاخوات فيا ايتها الاخوات وقد سمعتن وقد سمعتن كيف كانت توبه هذه الاخت ورايتن ندمها وحسرتها ورجوعها اينا التي اين التي لا زالت تسوف وتؤخر اين التي لا تزال تئن تحت وطاه الهوى والشيطان متى متى ايتها الاخوات متى نبدل حياه الاسراف وتضييع الاوقات الى حياه الطاعه واغتنام الاوقات متى متى تبدلين حياه العبث من هجر للقران وهجر للصلوات الى الحياه الطيبه والسعاده الابديه ان الاسف كل الاسف ان تجد الكثيرات ان الاسف كل الاسف ان تجد الكثيرات يؤخرن الصلاه عن وقتها لاتفه الاسباب اخرت الصلاه نعم اخرت الصلاه لانها لم تعظم الله فهي مشغوله بالتسوق في المجمعات مشغوله بتصفح المجلات مشغوله بمحادثه الصديقات او متابعه القنوات والمسلسلات ثم انت فضلت باداء الفريضه فهي كالعادة نقر كنقر الغراب والتفاتة كالتفاتة التعلب حتى أصبحت الصلاة بهذه الآلية المضطربة فهانت المعصية والمخالفة في أذهان الكثيرات أخيتي أهذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فوالله الذي لا إله غيره أقولها لك أخيتي وأقولها لكل الأخوات حين تنهى حين ألمت النساء بالمعاصي والمنكرات وتهاونت في الصلوات والطاعات استولت الوحشة على صدورهم وتمكنت الكآبة من نفوسهم وساد القلق في حياتهم وتسلطت الشياطين عليهم فلا تسأل عن القرآن وهجره ولا تسأل عن النوافل وتركها فماذا بعد هذا؟ فماذا بعد هذا؟ أما آل الأوان أن نتوق أما آل الأوان أن نتوق اما ان آل الاوان ان نعود الم يا ان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قولي بلا والله قد ان قولي بلا والله قد ان قولي كفاني ذنوبا وعصيانا قلها قبل فوات الاوان التوبه التوبه ان ندم الندم فاذا تحرك الندم في القلوب جاءت رحمه علام الغيوب اذا تحرك الندم في القلب يا اخيتي فلا يحركه الا الله واذا تحرك الندم في القلب يا اخيتي فانه بشاره لتوبه الله على عبده يتحرك الندم حينما يحدث الانسان نفسه حينما يحدث الانسان نفسه فتلومه نفسه ويلومه قلبه ما كان ينبغي ان تكون من هؤلاء المفرطين ما كان ينبغي ان تكون من هؤلاء المسوفي فاذا ندم جنانه تحرك لسانه فقال رب اغفر لي فاذا ندم الجنان ونطق اللسان فتح الله ابواب السماوات فاذا قبل الله استغفار العبد وقبل الله توبته اصلح حاله وارتقاه للانقلاع عن الذنوب والمعاصي وما من عبد وما من عبد تائب صادق في توبته وما من عبد يذنب ويريد ان يستغف في توبته الا حركه الى الله خوفه من الاخره ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخره فكم من عبد فكم من عبد كان من اخوال الشيطان فمن الله عليه بتوبه محت عنه ما سلت وك فصار صواما قواما قائتا لله ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه كل الذي خطا كلنا ذو خطأ والله يُمهِل ولا يُؤْمن كلنا ذو خطأ والله يحبُّ التواب كلنا ذو خطأ والله يحبُّ المتطهرين فتحَ بابَ التوبة أمام المخطئين ليتوبوا ويعودوا فيغفرَ لهم ما اقترفوه من إثمٍ وخطيئة مَنِ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَ اللَّهِ مَنِ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَ اللَّهِ مَنِ الَّذِي بَيْنَكِ وَبَيْنَ اللَّهِ ليس بيننا وبين الله احد ليس بيننا وبين الله ترجمان ولا حجاب ولا جل ولا انسان يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار يناديه العبد بالذنب لا يعلمه الا هو سبحانه الرب فيستره ويرحمه في الدنيا والاخره فكيف يعصي الله كيف يعصي الله من علم انه سيقف بين يديه حافيا عاريا وانه سيقف بين يدي الله وانه سيقف بين يدي الله لا مال ولا بنو وانه سيقف بين يدي الله لا ينظر الله الى حسبه ولا الى نسبه ولا الى غلاه ولا الى عزه ولكن ينظر الى عمله الله اكبر ما ارحم الله بعباده يناديهم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقرطون من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم من الذي يرحم التائبين ويشملهم بعفوه ومغفرته وهو خير الغافرين اليس هو الله من الذي عجت بابه الاصوات فلهجت بالمعذره والمسائل والحاجات فكان الله ولم يزل بها رحيما فلا اله الا الله لا اله الا الله ان اردتي التوبه فلماذا لا تبداي فلماذا لا تبداي ان الله يريد ان يتوب عليك نعم ان الله يريد ان يتوب عليك يريد الله ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف تاملي تأمل يا Ukhay Det أمر dés يريد الذين يتتعون الشـهوات نعم يريد الذين يتتبعون الشـهوات وينادون بتبرج المرأة أن تميلوا ميلا عظيما يريد الذين يتتبعون الشـهوات وينادون بسفور المرأة أن تميلوا ميلا عظيما يريد الذين يتتبعون الشـهوات وينادون بنزع الحجاب أن تميلوا ميلا عظيما يريد الذين يتبعون الشهوات ويُنادون بقيادة المرأة واختلاط المرأة مع الرجال أن تميلُوا ميلَ عظيمة ويريدُ الله يُريدُ الله نعم يريد الله أنْ يُخففَ عنكم وخُلِّقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا نعم، والله أُول錯صulu بتأمين ومارزَ ا hygiene ويُنادون بعملِ المرأة واختلاطِها بالِّرجال الذين يُتَّبِعُونَ الشهوات ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بأمسلتنا من الذي ينادي بأن تقود المرأة في بلادنا أليس ممن هم يتبعون الشهوات من الذي يطالب بنزع الحجاب أليس ممن هم يتبعون الشهوات من الذي يدعي الآن من الذي يدعي الآن ويقول أن القرآن وأحاديث أبي هريرة نزلت في عصر جديد ووقت يختلف عن هذا الوقت اهم اليهود اهم النصارى انهم وللاسف ممن يدعي الاسلام بل وتحت مظله الاسلام يحارب الدين واهله لقد نجح العدو في هذه المره بام جعل من ابناء هذه البلد المباركه فئه اتبعوا الشهوات فضوا واصبحوا يتكلمون برسائل العدو ويحذرون عما يريد وتحت لافتات في ظل الضوابط الشرعيه زعام بل اوجدوا اوجدوا وللاسف ما يسمى بمشايخ الشاشه ومفتي الفضائيات نعم اباحون للناس والعياذ بالله امورا محرمه فهذا يفتي بباحه الغناء واخر يفتي بباحه اكل الربا وثالث يبيح بجواز سفر المراه من غير محرم ورابع وعاشر تتميع احكام الدين بسبب مشايخ الفضائيات باجله منكوسه وحجج واهيه فبالله عليكم هذه الجرائم الاخلاقيه التي تزعجنا باخبارها يوميا وهذه المشاكل التي ايضا نسمعها يوميا في مجمعات تجاريه وفي الاسواق العامه وما يحصل بين البنين والبنات ما هي والله الا بعض اثار هذه القنوات وهذه الشبكات وما هي الا رخصات ويمدار بشيء اخطر من ذلك لا يحمد عقبا الا لم يتغمدنا الله جل جلاله برحمته نسال الله جل وتعالى الستر والعافيه نعم والله يا اخيتي يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما فالتوبه التوبه والثبات الثبات فهذه هذه هي الازمه التي تمر بالامه ويحمل همها الدعاء المخلصون والصالحون الطيبون من امثالكم فالوضع بحاجه والله الى تكاتف وشعور الجميع بالمسؤوليه وان نبدا باصلاح انفسنا وبيوتنا وان نهتم وان نتابع اولادنا وبناتنا بكل دقه ولا يزال الطرق ولا يزال الطرق حتى نغمس في الشهوات ولكن ولكن وللاسف يتساقط الكثير ولن تترك المراه تذكري ولن تترك المراه فثباتك ثباتي تذكري اخيتي انك ستقفين نعم ستقفين بين يدي الله تنادينه ربه ربه تنادينه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا بعد ان دهدت اللذه وانقضت الشهوه وعقبها العذاب والهوان وأحاط بك ضيق المعاصي فتنظرين يمينا وشمالا فإذا بالنفس الأمارة بالسوء قد خذنتك وإذا بالشيطان المريض قد خذلك فلم تجد إلا ربك لكي تقف بين يديه معتذرة وتقف بين يديه نادمة تائبة منكسرة فتنادي ربك وأنت على يقين أن الله أحلم وأرحم وأن الله أوفى وأكرم وأنه أحلم وان كانت ذنوبك كبيره فالله اكبر من كل شيء وان كانت عيوبك كثيره فالله ارحم وهو الغفور الحليم تتقفين بين يدي الله منكسره اسيره حسيره مؤمنه بربك موغنه برحمته فتناديه يا رب يا رب وايدا بالله جل جلاله لا ينظر الى ما مضى من اساءاتك ولكن يطرح بنابتك وتوبتك فتفتح ابواب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات فتنتهي الى ما شاء الله وان تنتهي فينادي ارحم الرحيم وينادي خير الغافر يا ملائكتي علم عبدي ان له ربدا ياخذ بالذنب ويعفو عن الذنوب قد غفرت لعبدي وقد يكون العبد ابن 60 و70 فيعصر له في طرفه عين لا اله الا الله تاملي يا خيتي تاملي فوالله فوالله ما ان تقبلين على الله ما ان تقبلين على الله حتى تتساقط الذنوب حتى تتساقط الذنوب تاملي كيف تتساقط الذنوب كيف تتساقط الذنوب عند الوضوء بدءا بالوضوء لماذا يبشرك عليه الصلاه والسلام ما من مسلم يقرب وضوءه اي الماء الذي يتوضا به فياغسل وجهه الا خرجت خطايا وجهه مع الماء وانه اذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع الماء او مع اخر قطره الماء وانه اذا غسل رجليه خرجت كل خطيه مسته رجلاه مع الماء فلا اله الا الله وكذلك عند السجود ما من عبد يسجد لله يسجد لله سجدة الا حطت عنه خطيئه ورفعت له بها درجه قال لا اله الا الله وبعد كل صلاه فضائل ورحمات من الله وما من عبد وما من عبد يقول دبرا كل صلاة مكتوبة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاث ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير إلا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر فلا إله إلا الله وهذا بعد كل صلاة فكيف بالصلاة فكيف بالصلاة كيف بالصلاه يا من تؤخرين الصلاه وما من عبد يذكر الله عز وجل يتلو كتابه ويتاثر باياته وينكسر لعظاته فتتحرك في قلبه عظمه الله وتوحيد الله وتمجيد الله الا غفرت ذنوبه فلا اله الا الله ما احلمه وما ارحمه اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشملنا بعفوه وباحسانه ودره فما اعظمها من لحظه فما اعظم هذه اللحظه التي يشعر الانسان فيها ان ربه قد تاب عليه ولا اسعد من اللحظه التي ينكسر فيها العبد لربه فمن تاب تاب الله عليه ومن اناب الى الله احبه الله واه من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصيناه من الذي ينادينا يا عبادي وقد عصيناه يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على عشر رقب رجل واحد منكم ما ناقص ذلك من ملك شيء يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانكم وجنكم كانوا على اتقاق برجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك ومن وجد غير ذلك يا أخيتي ومن وجد غير ذلك فلا يلوم النا إلا نفسه فلا يلوم النا إلا نفسه من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة فيا لحسرة الغافل فيا لحسرة الغافل غيأوا أمر الله ضيعوا امر الله ضيعوا امر الله في شهوات وبتاع ومن الذات والاستمتاع تقلبوا في الملاهي وما علموا ان الموت اخفى لهم خطوبا ودواهي فيالما فازت المتقي عاش طائع ومات موقني وضعث فايزي مهما كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستووا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات ما ونسلم بما كانوا يعملون وام الذين فسقوا وام الذين فسقوا وام الذين فسقوا فمواهم النار تمراهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيد فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فيا من اذا ما تبحثين عن التوبه انطرحي بين يدي الله وانكسري لله واصرخي طالبه من الله النجدة والغوث ولا تنسي ان الله هو الرحمن الرحيم الودود الحليم فهو قابل التوب فتوبي اليه وانطرحي بين يديه واستغق الله تعالى يستغق الله فتوبي اخيه توبي اخيه توبي توبه النصوح فوالله ان الباب لا يزال مفتوحه صلى الله ان الباب لا يزال مفتوحه يا من اسرفت على نفسها بالمعاصي يا من ضيعت الصلوات يا من حجرت القران يا من ضيعت القران يا من ضيعت الحقوق والواجبات توبي توبه نصوحه فوالله ان الباب لا يزال مفتوحه اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا اللهم اننا نستغفرك انك كنت غفارا ارسل السماء علينا مدرارا واطر عينا بنا بصلاح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تجعلنا من الصالحين اسل الله ايها ربي لنا من بنات المسلمين وامهات المسلمين واخوات المسلمين مات قر به لا ي صالحات قانتات طائبات عابدات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والى اللقاء مع شريط اخر وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسه صدى التقوى للانتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الاسلاميه